وَنك احَد من النساء ان فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاهلية الاولى وَأَقِمْنَا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهْلَ البيت ويطهركم تطهيرا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 إن المسلمين والمسلمات والمُؤمنين والمُؤمنات والقانتين والقانِتات والصادِقين والصادِقات والصَّابرين والصَّابرات والخاشِعين والخاشِعات والمتَصدِقين والمتَصدِقات والصَّائمين والص وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيئِ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهِ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْمٍ قَبْلٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي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 يا أيها النبي اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع ذهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن ثمَّ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِّعُهُنَّ وَسَرِحُهُنَّ سَرَاحٌ جَمِيلٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ وإِنَّ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 ولكن اذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يوذي النبي افا يستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً این تبدو شیئن و تخفوه فإن الله كان بكل شیئن علیما لا جناح علیهن نفیئا همهن ولا اخوانهن ولا أبناء اخوانهن ولا أبناء يخواتهن ولا ابنائه يا وَلَا ولا وَلَا ولا ما ملكت ايمانهم الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وَالَّذِينَ يُوذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا يَا أَيُّهَا النَّبِينَ أقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والموجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقت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 إنا عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا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 وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من ويرى الذين أوتوا العلم الذي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 إِنْ نَشَأْ نُقْسِفْ بِهِمْ أَرْضًا أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ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 يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقليل من عبادي الشكور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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَ يُكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجَازَ إِلَّا الْكَفُورِ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 وَمَا لَهُ منهم من ظهیر وَلَا تَنفعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنَ ذِنَ لَهِ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ